في مكه يريد حملها الى مكان بعيد الاخر له في نفس المكان البعيد دراهم فيقول بدل ما تحمل دراهمك مثلا الى مصر مثلا انا لي دراهم في مصر اقبلها هناك واعطني دراهمك هنا فكل واحد منهم استفاد السلامه والأمن من مخاطر الطريق أو مخاطر البحر أو نحو ذلك هذا لا مأسبة لأنه لكل واحد منهما مصلحة ولعل هذا يراعى حال الطرفين إن كان كل واحد منهما له مصلحة فحسن وإن كانت المصلحة للمقرض فقط فتمنع لأنه قرض جرى نفعا له نعم. وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل أن لا يبطله لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه ورد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل الا يبطل يقول إذا قال له أقل مئة كيلو من القمح، وأنا لا أسددك إلا تسعين كيلو. فننزل عني عن عشرة كيلو. تبرع منك. قال هذا لا يجوز لأن شرط النقص مثل شرط الزيادة. ويحتمل أن يجوز ولا حرج في هذا لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان يقول مثلا أطلب منك أن تقرضني مئة كيلو لكن أنا ضعيف الحال وأرجو منك أن تسامحني بعشرة أنا أقترض منك مئة وأسلمك تسعين كيلو فرضي بذلك فلا بأس لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان ومن باب التجمل ومن باب التنازل ليس فيه نفع هذا بعكس الزيادة بخلاف ما لو قال أعطيك مئة كيلو على أن تسلمني مئة وعشرة هذا محرم صريح لكن قال أعطني مئة كيلو لكن يا أخي ترى ما اسددك مئة وأعطيك تسعين وتنازل لي عن عشرة قال لا بأس فهذا وعد كريم إن وفى به فبها ونعمة وإن لم يفي به وطالب بالمثل فمن حقه لأن هذا وعد بالتنازل مثل الأجل قال يا أخي اقررني مئة كيلو من القمح لكن تراي ما اسددك الا بعد سته اشهر فقال لا باس فبعد مضي شهر جاءه وقال سددني القرب قال انا شردت عليك الا اسدد الا بعد سته اشهر قال يا اخي كنت اتوقع اني ما احتاجه فاذا بي الان محتاج الى القمح حقي اعطني اياه فيلزموا ان يسدده ولو كان شرط مشروطا به الاجل وكذلك لو شلط به النقص فيلزم ان يسدده عند المطالبة كاملا يعني ما يبطل القرض وانما يبطل الشرط نعم وكل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان احدهما يبطل لانه قدر ويا كل قرض جر منفعه فهو ربا والثاني لا يبطل لان القصد ارفاق المقترض فاذا بطل الشرط بقي الارفاق بحاله وكل موضع بطل الشرط ففي القرض وجهان هل يبطل القرض او يكون بحاله احدهما قال يبطل لأنه قد رؤي كل قرض جر منفعة فهو ربا يعني يكون محرم حينئذ ما هي ثمرة بطلان القرض أن يلزمه أن يرد القرض نفسه ولا يتصرف فيه لأنه باطل هذا هو اللزوم اذا بطل القارض نقول تصرفك فيه غير صحيح رده والثاني لا يبطل لان القصد ارفاق المقترض فاذا بطل الشرط بقي الارفاق بحاله الثاني انه يبطل الشرط فقط ولا يبطل القرض فالقرض صحيح نعم بركه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 يقول السائل هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا خاص في حياته أم حتى بعد انتقاله إلى الدار الاخره هذا فيه تفصيل أما التبرك فيما هو ينفصل منه صلى الله عليه وسلم كشعره مثلا وكلباسه الذي فيه العرق عرقه صلى الله عليه وسلم فهذا كان الصحابة يتبركون به فإذا تفل عليه الصلاة والسلام ابتدرها الصحابة يلتقطونها وإذا حلق عليه الصلاة والسلام رأسه قسمه بين الصحابة رضي الله عنهم وهو عليه الصلاة والسلام يرى هذا ويعلم ويأمر به وما ينفصل من الناس نجس هو منه طاهر عليه الصلاة والسلام لأن الله طهره فحتى بوله عليه الصلاة والسلام طاهر وكل ما ينفصل منه طاهر عليه الصلاة والسلام وإن كان نجسا من غيره وأما ما يفعله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو يفعله تشريع هذا تتبعه سنة يستحب تتبعه وأما ما يفعله على سبيل الصدفة لا على سبيل التشريع فما كانوا يفعلون ذلك إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من شدة حرصه أنه كان إذا سافر من مكان الى مكان يحرص على أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله رضي الله عنه واجتهاده، وأما الصحابة عموما فما كانوا يتحرون يعني مثل منزله من مكة إلى المدينة ما كانوا يتتبعون منازله فينزلون فيها ولا كانوا يتتبعون مثلا أماكن صلاته التي يمر بها فيصلون في الأماكن التي صلى بها ما كان على سبيل التشريع مثلا فنعم كصلاة عليه الصلاة والسلام خلف مقام إبراهيم يستحب الصلاة خلف مقام إبراهيم وهكذا فأفعاله صلى الله عليه وسلم لا يخلو ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الصدفة لا على سبيل التشريع فهذا ما كان الصحابة يتتبعونه ويتبركون به وما فعله على سبيل التشريع فنعم كانوا يحرصون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم يقول هناك جدال عظيم في الحجاب افيدونا بالحكم القاطع للحجاب الشرعي الذي لا يشك يشك فيه المسلم علما بان هناك من يقول بان الايه التي نزلت في الحجاب خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب امر الله جل وعلا به في قوله تعالى وليغلبن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الايه وقال الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا يعني يعرفن بالعفة والبعد عن التعرض للناس وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في صلاة العشاء، فخرج نساء الأنصار شققنا شقاقنا مروطهن فتلفعنا بها فخرجنا لا يعرفهن أحد وفي رواية أنهن الغربان. تقول ما رأيت مثل نساء الأنصار في سرعة. الامتثال والمبادرة التطبيق الآية نزلت في الليل وتلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة في صلاة العشاء في صلاة الفجر ما خرجت واحدة منهن سافرة على طول شققنا مروطهن وتلفعنا بها غطينا وجوههن ورؤوسهن ما يعرفهن أحد كأنهن الغربان فآية الحجاب واضحة آيات الحجاب والواجب على المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ولا يظهر منها شيء أمام الرجال الأجانب هذا هو الواجب على كل امرأة مسلمة والمسائل الفرعية لا تخلو من خلاف لكن ليس كل خلاف له حظ من النظر ما حكم من تقدم لنا في الصلاة والناس يكرهونه ولا يحبونه ان يتقدم هذا لا يخلو ان كانوا يكرهونه كراهية بحق فلا يجوز له ان يتقدم المصلين يصلي بهم يكرهونه دينا فلا يجوز له أما إذا كانت كراهيتهم له مثلا بسبب شحناء بينهم على أمر دنيوي فلا بأس بصلاته بهم وإمامته إياهم قل ما هو الدعاء الذي يقال للأطفال الموتى وإذا حضر الرجل صلاة الميت ولم يلحق إلا تكبيرتين فكيف يكمل بقيه التكبيرات صلاة الجنازة بعد التكبيره الاولى تقرأ الفاتحة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 وإن كان طفلا فيدعى لوالديه وبعد التكبيرة الرابعة يسلم والأفضل تسليمه واحدة فإن سلم تسليمتين فلا بأس من فاته شيء من التكبيرات فدخل مع الإمام بعد فوات شيء من التكبيرات فهو بالخيار بين قولين للعلماء رحمهم الله إما أن يبدأ الصلاة من أولها كان يكون الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسموق يقرأ الفاتحة يجوز هذا ويجوز للمسبوق ان يبدا مع الامام فيما هو فيه فاذا دخل مع الامام وهو في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثله يصلي على النبي او دخل مع الامام وهو في التكبيره بعد الثالثه في الدعاء يدعو بنفس الدعاء ثم بعد سلام الامام يكمل صلاته إن كان بدأ مع الإمام فيأتي بما تركه أولا وإن كان بدأ في أول الصلاة فيتم الصلاة فإن خشي رفع الجنازة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة إذا سلم الإمام حمرة الجنازة فيتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الأربع ويسلم لأن ما بين يديه جنازه يصلي عليها أخذت فيتمم التكبيرات يتابع يكمل الأربع ويسلم وإن كانت الجنازة باقية فيكمل صلاته على ما مضى في المساجد الصغيرة مثلا ينتظرون الذي يكملون أو إذا صلي على الجنازة في المقبرة ورأى اهل جنازة اناس ما كملوا صلاتهم ينتظرون يتركون الجنازة مكانا حتى يكملوا فيكمل المرء صلاته والطفل يدعى لوالديه بالمغفره والرحمة واذا كانوا كبارا وصغارا فاتي بالدعاء للكبار ثم ادعو لوالدي الطفل فقل اللهم اجعله دخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما أو أي دعاء أتيت به فحسن مثل الدعاء على الميت أي دعاء أتيت به فحسن إن حفظت شيئا من الوارد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 يقول رجل ادرك مع الامام ركعه وبعد السلام اتم ثلاث ركعات سردا دون الجلوس للتشهد الاول جهلا منه هل صلاته صحيحه المسبوق اذا ادرك ركعه مع الامام ثم سلم الامام فعليه ان ياتي بركعه اخرى وتكمن له الركعتين فيجلس التشهد في صلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثم ياتي بما بقي من صلاته هذا هو الواجب والجلوس للتشهد الاول واجب فان تركه سهوا سجد للسهو يقول امرأة توفيت وعندها ام وزوج وخمسة اناث وثلاث ذكور فكيف تقسم التركة هل يبدأ بالام اولا او الاولاد ام الزوج ما فيه شيء اول وشيء اخر كلها تقسم على حد سواء للام السدس لوجود الفرع الوارث إذا كان الإناث والاولاد هؤلاء أو أولادها فللام السدس وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنفعين وإن كان الإناث هؤلاء مثلا والإخ والأولاد إخوة للمتوفات فللزوج النصف إذا لم يكن فرع وارث للزوجة للمرأة الويتة وللأم السدس لوجود الفرع الوارث لوجود الجمع من الإخوة وإن لم يوجد فرع وارث والباقي للإخوة الذكور والإنان للذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا كلهم أشقاء أو كلهم لأب فإن كان بعضهم أشقا وبعضهم لأب فنصيب فالنصيب الباقي للأشقا دون الذين هم لأب يقول نسمع قول كل قرض جر نفعا فهو ربا فما حكم الزيادة في رد الدين المعروف المقرض وسماحته إذا كان مشروطا الزيادة فلا يجوز. وإذا كان تبرع فيجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن مشروط فلا بأس لأن هذا من حسن القضاء خير الناس أحسنهم قضاء وسياتي هذا هل يجوز أن يأخذ الزيادة أكثر من مرة أو إذا أخذ زيادة في القرض الأول ما يجوز أن يأخذ زيادة في القرض الآخر فيما بعد لأنه محتمل أنه يسارع لإقراضه لأنه يعرف أنه يرد اكثر مما اخذ يقول حججت هذا العام حج تمتع باجره وانا من اهل مكه ولم اذبح حتى الان ارجو منكم البيان يقول حجت هذا العام حج متمتع لأجره وأنا من أهل مكة ولم أذبح حتى الآن ما عليك ذبح ما دمت من أهل مكة فأهل مكة عفى الله عنهم عن هدي التمتع وجعل هدي الجبران لفقراء مكة فهدي التمتع لا يلزم به أهل مكة لا غنيهم ولا فقيرهم وهدي الجبران جعله الله جل وعلا لفقراء مكة ان هذه طعمة من الله جل وعلا لأهل مكة غنيهم وفقيرهم غنيهم ما أوجب عليه الهدي وفقيرهم جعل له هدي غيره قال المؤلف رحمه الله فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها السؤال لماذا لا يكون دفع قيمتها يوم حرمها أو حين حرمها ما له مبرر كون القيمة يوم حرمها لأنه ما هو يوم السداد؟ وليس يوم القرض ليس يوم القرض وليس يوم السداد فلا مبرر له فهي حينما سلمت لو كان التعامل بها شاعر فيردها يرد مثلها وحينما حرمت رد مثلها لا يفيد وهي سلمت صارت في الذمه ليست امانه مثل مثلا الأمانة يعطيه إياه يحفظها يعطيه إياه ليرتفق بها فأصبحت في ذمته من يوم أقربها إياه أصبحت في ذمته فيسلمه قيمتها يقول ما الفرق بين القرض والسلف والسلم يقول ما الفرق بين القرض والسلف والسلم القرض ان تعطيه شيئا من باب الارفاق به ليرد عليك بدله مثله ويسمى القرض سلف والسلم بيع وشراء تشتري منه قمحا في ذمته وتدفع له القيمة نقدا ويسمى سلف كذلك فكلمة سلف تطلق على القرض وتطلق على السلم الذي هو البيع وإذا قيل قرض فهو لا ينصرف إلا للقرض وإذا قيل سلم فلا ينصرف إلا إلى صور بيع السلم بيع وإذا قيل سلف فيقال ما المراد بقولك سلف هل تريد سلم او تريد قرض يقول عندي اقارب لا يحضرون صلاه الفجر في المساجد ويتفرجون في الافلام هل لو قال لي أحد من المحسنين دلني على الفقراء